معتذاري وأمر ربي عصيت حين تبدي صحاء ما أتيت معتذاري إذا وقفت ذليلا قد نهاني مهران انتهيت يا غنيا عن العباد جميعا وعليما بكل ما قد سعيت ليس لي حجة ولا لي عذر بعف عن زلتي وما قد جنيت فأعفو عن سلتي وما قد جنيت فأعفو عن سلتي وما قد جنيت أين أنت يا عبد الله والجبار يدعوك إليه أين أنت يا أمت الله والجبار يدعوك إلى جنته ورضوانه عندها يندم العاصون بين يدي الله ولا ينفع الندم يا ليتنا نرد يا ليتنا نرد يا ليتنا نوت ولا نكذب بآيات ربنا لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار لله الواحد لله, لله الواحد يا الله, الله, الله يسود وجوه الظالمين حينما يكشف الجبار جل جلاله عن ساقه وتبيض وجوه المؤمنين فيخرون لله فيخرون لله جل جلاله أبشر يا من تصلي في الظلمات أبشر يا من تصوم والناس عاكفون على المفترات أبشر يا من دعاك الله فاستجد أبشر يا من استقمت على دين الله أبشر يامة الله الصالحة أبشر يامة الله القالتة اليوم تبيض وجوه المؤمنين اليوم تسود وجوه الظالمين وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة تراؤها فترة أولئك هم الكفرة الفترة ولائك هم ملكة الفجر لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما تذكر يا عبد الله عندما يتجلى الجبار جل جلاله لعباده ويجيء مجيا يليق بجلاله وجاء ربك وجاء ربك والملك صفا صفا سبحان الله الوجوه لله عانية خاضعة تنساق إليه بالاختيار خاشات محزودة مهمومة وعنت الوجود الحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما إياك أن تحمل المعاصي بين يدي الله إياك أن تكون ممن سهر في الليالي على معصية الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله يصعق الناس يوم القيامة عندما جاء الله تعالى وتتنزل الملائكة الكرام بعظيم أجزامهم وشدة بطشهم لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون والمجرمين يتلمسون الخلاص ولا خلاص من أمر الله يا ويل الظالمين يا ويل الظالمين يا ويل العاصرين وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِعَ الْمَلَائِكَةُ تَزِيلًا يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةُ لَا بُصَاعٌ يُمِيدُ الْمُجْرِمِينَ تصورتم الموقف يا عباد الله تنشق السماء كالأبواب العظيمة وينزل الملائكة متتابعين متابعين لفصل القضاء هل تصورتم المنظر أحبتي والعبد يتمنى أن يذهب به من طول الوقوف ولو إلى النار ولو إلى النار ولو إلى النار فيستريح من هول المقام صلى رسول الله صلى الله عليه وآله إن الرجل لا يلجمه العرق إل يوم القيامة فيقول يا ربي أرحني ولو إلى النار يا رب أرحني ولو إلى النار يا رب يا ولو إلى النار اللهم لا تجعل هذا نداءنا في العرصات اللهم لا تجعل هذا نداءنا في العرصات اللهم لا تجعل هذا نداءنا في العرصات ويلجمهم العرق الجب حتى يبلغ اذانهم ويؤتى بجحنم على أرض المحكص تقاد بالزنام نقدم لكم قدمت لكم هذه الماده من فريق المادة جوال الخير